Ọjọ́ òní, ọjọ́ ọdún wa ni, tí ó tí tó wà lórí ire lọ́sọ̀ọ́sẹ̀, àlọ́dún, lẹ́ẹ̀mẹ́jì, àtúlọ́dúnlọ́ọdún, ìtúnú àwẹ̀, ọdún oléyá. Ọdún oléyà iná ní ó dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ na fun leya la tolo singan ke on 31 a mi wa ko ja ni se ah e sa ra ntera e ku mo polo la doun a ni wa ja o alaja ni o mo so baun jamaa e mo wa yo ko si wa mu jalo e se ntio so ni ze ku ta ba wọ́n wọ̀ yọ́ sọ́wọ́ ọlọ́run ìjẹ́kọ̀ọ́rọ̀ ní ọdá rùn suwala gbọ́gbọ́gbọ́ rẹ̀ bí i ò sí máa sílò gbogbo àwọn àwọn àbálẹ́rin tààfẹ́ pálọ̀lá alọ́pálẹ́sìnkọ́lọ́ tàbí visi, Ọ̀lánjòmọ́wadúòwọ́ ẹ̀wa máa wáwémọ̀ọ́láwọ̀ tẹ́ẹ̀ bá ti wára ẹni tí ń sọ rú eléyìí, wọ́n bà lọ́fẹ́ dá lùú ni. Kí lọ́dọ̀ mọ́dá lùú eléyìn, ìwọ́n tó wọ́n bá àw wọ̀ inú òkò rẹ̀ torí pé ọlọ́rùn kí ní à ń pàá fún ósàtíǹjẹ́ jẹ́nọ́ọ̀sì. gbogbo ọwà náà sí nǹkà ẹ̀ tí ó ọ̀ka náà ó sá nǹkan bí orí méjì báyìí tí ó kọ́ ọgọ́ síra wọn ní Táẹsì kò wá fọ́wàra gbà, àtùwà àkówà mọ́sánásí, àkówà ní olè wa, àkówà ìtajà wa, ìṣẹ́lẹ̀ ni sọba dẹ́yìn ìgbà, gbogbò ń tàn kẹfẹ̀ rí ń se inú ọmọ ọwọ̀ yìí, bá Bẹ́yà bá ti lè ma bá wùnyẹ kan, a àríwọn náà ni o ti bá rẹ̀, níjọ̀gbúrú alìkìyàmà. A níbi sọ́lọ̀lọ́ àríwàṣálám, oúnjẹ́ wá sí lọ́njọ́ kan, kàjá wà àrọ̀bí lọ́rọ̀ Kámọ wubona àbáyekọ̀ bùnà ni ojú ọsọ́rọ̀ kan kanútà lẹ́yìn tó ṣe lódun kẹ́ría máa kọ́le. Oúnjẹ́ ọlọ́wà ní ọdún sórí rèé, Àlì márùn-ún máa man àhabà, ọmọ niyakọ̀ káńkoglá ìkìá màa, ọlọ́wọ́n ma gbẹ́gbẹ̀dìde pẹ̀lú àwọn Oni yọ wà tọ́ sí kojókò níbi jẹ́ ọ̀pàá, tí ókòó jẹ́ ọ̀gbà ọ̀lọ́gbà ọlọ́gbàáwò, èmì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ni nífẹ̀ẹ́ annabi rẹ̀ o, mú nífẹ̀ẹ́ sọ̀hábà, dákùn ààrin wọn ni ó ti gbé يونسنواياوا يونسنومواوا يونسنورواوا يونسنوبيوا يونسنعفاوا ولا ادنيكسيري بيحق لا حول ولا قوه الا بالله العظيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ياعدلون ثم الصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد اللهم ربنا يصلي وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله هذه وصيه خالقنا لجميع خلقي قال الله تعالى يا ايها ربه سبحانه وتعالى جروا بينهم ما جروا رجع إلى قومه لكوا وينحروا أبوا ثم أشار صلوات الله عليهم إلى أم المؤمنين بما لقي من المسلمين أم سلامة رضي الله تعالى أنا أرضاه فأشارت رسول الله سلام أن لا يكلم أحدا من أصحابه حتى ينحر بدن هديه ثم يحلق رأسه يتحلل فلما رأوا المسلمون لا عاد الحال ابتدئ وفعلوا مثل فعله ثم بعدا من امترس الاسلام من امر الحديبية رجع الى المدينة فجاءه ابو بصير وكوثر مولا بعثوهما في إثره ليرده إليه لما جاء, جاء المدينة بعد ثلاثة أيام من قد أبي بصير فلما توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آروه أرياه كتابة وعاد الذي بينه وبين قريش فقال يا محمد الآد الذي فقال صلى الله صلى يا أبا بصير إن هؤلاء القوم صالحون بما تعلمون وإنا لا نقدر فالحق بقومك فقال أبو بصير يا رسول الله هتردني إلى المشركين فيفتنوني الديني ويعذبونني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إن الله جائل لك فرجا ومخرجا وبهذا رجع أبو بصير مع رسولي تريش فلما بلغوا ذا الحليفة دخل أبو بصير المسجد فصل ركعتين ثم أخرج قذعه يتغذى ثم قدم السفرة فناداهما ليأكل معه فتعجب من شأنه فأخرج أحدهما سيفا واستحله فاستله ثم قال سيتي هذا سأفعل سأفعل في المسلمين وسأقتل كثيرا منهم ودماؤهم تسيل على سيف هذا فتعجب منه أبو بصير ثم قال أرني سيفك هذا وقد أجبني سيفك فلما أنالوا هذا السيف قلبه يمنة ويسرتين ثم بدأ يضرب به هذا الرجل حتى برد ففر صاحبه لما هم به أبو بصير راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائلا يا محمد قتل صاحبي وفي رواية يا محمد قتل صاحبي صاحبكم فقال رسول الله لما رأى أبا بصير مرة أخرى ويلمه مسعر حرب لو كان له رجل وفي رواية لو كان له رجال وبهذا رجع هذا الرجل لكن رجل رسول الله سلام أبا بصير لكنه توجه إلى الساحل بكرب جدا ثم توطن في هذا المكان حتى سمع به أبو جندل ورجال من المستضافين المسلمين بمكة ثم لحكوا بأبي بصير بسائل وكانوا في هذا المكان ولا تمر بهم قافلة من قواف القريش إلا صدوها حتى اضطر القريش إله اين يرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفك عاد من جاءو منهم فانه يرد عليهم ومن جاءهم منهم فانهم يمسكون عنده فذعب ابو سفيان بن الحارث صلى الله في هذا الموضوع حتى اعطىنا الرسول سلام ان يبعث كتابا من عنده الى ابي بصير لياتي هو وقومه رسول الله صلى الله عليه سلام ذلك لكن جاءت رساله الرسول الله صلى الله عليه بصير وهو يومئذ مريض ثم اخذ الرسول سلام وقبض رسال الرسول سلام على صدره ففارقت روحه الحياة وعلى هذا ذهب ابو جندل بالناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تبين للناس أن طاعة الرسول خير لهم وطاعة الرسول كذلك خير لنا جميعا بارك الله لولكم في القرن والسنة ورفعني الله وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم فقلوا ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلام على عباره الذين اصطفى أمة لإسلام اتقوا ربكم في السر والألن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظروا نفسهم واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون أمة لإسلام واعلموا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم ما ترككم على أعياد إلا على ثلاثة الأول عيد الفتر والثاني عيد العضحى والثالث عيد الأسبوك خلا وهو يوم الجمعة سم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عيدا فقد صع هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا بأوامر رسولكم صلى الله عليه وسلم من أراد أن يشارك النصارى في عيد هذا فإن هذا ليس بعيد لهم وإنما بطره إنما هذا عيد للمشركين في روم. فانهم كانوا يتايدون في ون ون لماذا لانهم يبجلون به صحيح. فانه من تشب بقوم بئ فقيم وخرج من حديث ابي هريره رضي ان من احب احدا فان الله سبحانه وتعلا يايشم معه يوم القيامة فان المرأة مع من احب اللهم وربنا لسنا على ايمان ابي بكر ولا على ايمان امر ولا على ايمان اوثمان ولا الا ايمان علي ولا على ايمان احد من اصحاب رسولك يا ربنا لكننا نحب رسولك ونحب اصحابه ونحب الصالحين اللهم اشبنا معهم بل ينشرنا مع النبيين والصديقين والشواداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه ونسألك على الجنان الفردوس مع رسولك صلوات ربي وسلام عليك اللهم ربنا وفقنا ووقنا قوم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ربنا عاملنا بما انت اهله فتعال التقوى وعل المقصر ولا تعمنا بما نانو اهله فنا فناو على الذنوب والمعاصي اللهم ربنا اغفر لنا وتوب على التائبين اللهم اغفر لنا وتوب على التائبين اللهم اغفر لنا التائبين يا اجود الاجرين ويا اكرم الاكرامين امه الإسلام واعلم أن ربكم سبحانه وتعالى مركم بامر بدا في بنفسه وسن بالملائكه وسدد بكم قال الله سبحانه وتعالى إن الله ملائكة يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على نبيكم الصادق المصدوق القائد في مقررات السيادة الثابتة من نسي الصلاة عليا خطية طريق الجنة أعجاب بن مجبس خرصة من رفا بن عباس رضي الله تعالى أن وعرضهما اللهم ربنا صلي وسلم وبارك على هبنا بن الكريم خوة من الأنبياء قليل الرحمن المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة نبي التوبة اللهم ربنا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل وساري وسلم تسليما كثيرا